كِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 فن النَّومَوود فَتَمَن النَّومَوتَئِ كُ تُم صَادِقين فل يَتَمَن النَّونَهُ أَبَدَم بِمَا قََّمَة أَديهِم وَلهَّهُ عَمُ بوعالِمين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 فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين